والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أهل ياف بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. Ola, olaik seyrapol Allah. İnnâ hakim.